ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير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 وقالوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ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 وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصجور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير Hwaal-lah di jadilakum al-ard zululan, f'mshu fi manakibha wa kulum al-rizqhi wa ilaihin nushur. A'minum fi al-samai, ayi yuxtfah bikum al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 بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي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 لَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتًا سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قل أرأيتم إن أهلكني الله وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ